بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا حي يا قيوم بك تحصن فاحمني بالحماية كفاية وقاية حقيقة برهان حرز أمان بسم الله وأدخني يا أول يا آخر في مكنون غيب سر دائرتك ذما شاء الله لنا قوة إنا بالله وأسبر اللهم يا حليم يا ستار كنفس تر حجاب الظيانة نجات وعتصم بحب وَابْنِيَ يا مُحِيطٌ يَا قَادِرٌ عَلَى يَسُورَ أَمَالِ إِحَاطَةِ مَجْدِ سُرَادِقِ عِزٍّ عَظَمَةِ ذَانِكَ خَيْرٌ ذَانِكَ مِنْ آيَاتِنَا وأعدني يا رقيب يا مجيب واحرزني في نفسي وديني وأهلي ومالي وولدي بكلاءة إعادة إغاثة وليس بطار شيئا إلا بإذن الله وقني يا مانع يا دافع بأسمائك وآياتك وكلماتك من شر الشيطان والسلطان فإن ظالم أو جبار بغى علي أخذته غاشية من عذاب الله وَنَجِّنِي يَا مُذِلُّ يَا مُنْتَقِمُ مِنْ عَبِيدِكَ الظَّلَمَتِ يَا عَلِيّ وَأَهْوَالِي فَإِنَّهُمْ لَا أَحَدٌ مِنْهُمْ بِسُوءٍ إِنْ خَادَرَهُمُ اللَّهُ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَاءَنَا لَبَصَرِهِ غِشَاوَةٌ فَمَنْ يَهْدِيهِمْ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ وأكفني يا عابض يا قهر خديعة مكرهم وأردهم عني مذمومين مذومين مدحورين وأردهم عني مذمومين مذومين مدحورين بتسخير تغيير تدمير تخسر فما كاد لهم من فئتي ينصرنهم من دون الله. فَمَا كَالَهُ مِنْ فِيَةٍ يَنْصُرُ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَذِقْنِي يَا سُبُّوحُ يَا قُدُّ سُلَتَّةَ مُنَاجَاتِ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنَ بِفَضْلِ اللَّهِ وأذقهم يا ضار يا مميت نكال وبار زوال فقط عذاب الذين ظلموا والحمد لله وآمني يا سلام يا مؤمن يا مؤمن صولة جولة دولة الأعداء بغاية بداية لهم البشرى في حياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله وتوجني يا عظيم يا معزب تاج مهابتك برياء جلال سلطان ملك مجيز عظمة ولا يحزنك قولهم إن العزة وَأَلْبِسْنِي يَا جَلِيلُ يَا كَبِيرُ خِنَاعَ جَلَالِكَ مَالِئَ اكْمَالِ قِبَالِ فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُمْ وَقُلْنَا حَاشِرِ اللَّهَ وَأَلْقِ يَا عَزِيزُ يَا وَدُودُ علي محبة تنقاض وتخضع لي بها قلوب جميع إبادك بالمحبة والمعزة والمودة من تعطيف تأليف يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد خبا لله وأظهر لهم علي يا ظاهر يا باطن آثار أسرار أنوار يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. ووجه اللهم يا الصمد يا نور وجهي بصفاء جمال أنسي شراق فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله وجملني يا جميل يا بديع السماوات والأرض يا ذنجنان والإكرام بالفصاحة والبلاغة والبراعة واحل العقدة من لساني يفقه قوني برأفة رحمة رقة ثم تجيل وهم وطنوبهم الى ذكر الله وقلدني يا شديد البطش يا جبار بسيف الهيبة والقوة والشدة والمنعه من باس جبروتي والظبره ومن النصر الا من عند الله وَادِم عَلَيَّ يَا رَبِّ اصطَفْ يَا فَتَّاحُ بَهْجَةَ مَسَرَّتِي رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي بِنَطَائِفَ يَا نشرح يَا وَاطِفَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بنصر اللَّهِ وأنزل اللهم يا لطيف يا رؤوف بقلبي الإيمان والأطمئنان والسكينة والوقار ليكون من الذين آمنوا وتطمئن قلوب ذكر الله وأفرغ علي يا صبر يا شكور صبرا الذين تدرعوا بثبات يقين تمكينك من فئة قليلة غربت فئة كثيرة بإذن الله واحفظني يا حفيظ يا وكيل بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي بوجود شرود جنود له من بين يديه له مواقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله وَثَبِّتِ اللَّهُمَّ يَا قَائِمُ يَا دَائِمُ قَدَمَيَّ كَمَا ثَبَّتَتَمْ قَائِلَ وَكَيْفَ أَخَافُ ما أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ وأنصرني يا نعم المولى ويا نعم النصير على أعداء نصر الذي قيل له أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله وأي لني يا طالب يا غالب بتأييد نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المؤيد بتعزيز توقير إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونديرا لتؤمن بالله وكفني يا كافي يا شافي شر الأعداء والأسواء بعوائد فوائد فرائد لو أنزل هذا القرآن على جبل لا رأيته قاشيا رأيته قاشيا متصدعا من خشية الله وامنوا علي يا وهاب يا رزاق بحصول وصول قبول تجبير تيسير تسخير تدمير كنوا واشربوا من رزق الله وألزمني يا واحد يا أحد كرمة التقوى كما ألزمت بها حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قمت فعلا أنه لا إناه الله وتولني يا ولي يا علي بالوناية والعناية والرعاية والسلامة بمزيد إيراد إصعاد إمداد ذلك خير ذلك الفضل من الله وأكرمني يا غني يا كريم بالسعالة والزيادة والكرامة والمغفرة كما أكرمت بإنذين يغضون أصواتهم عند رسول الله وتوب علي يا تواب يا رحيم توبةً صوحا ليكون من الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ومين يغفر الذنوب إلا الله واختم لي يا رحمن يا رحيم بحسن خاتمة الناجين والراجين الذين قيل لهم قل يا عبادي الذين أصرفوا لا أنفسهم لا تقمطوا من رحمة الله وأسكني يا سميع يا عليم يا قريب جنة عدن التي أعدت للمتقين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله يا الله يا الله يا الله يا نافع يا نافع يا نافع يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم, يا رحيم أسألك الله بحرمة هذه الأسماء والآيات والكلمات أن تجعلني من لدنك سلطانا نصيرا أن تجعلني من لدنك سلطانا نصيرا ورزقا كثيرا وقلبا قريرا وعلما غزيرا وعلما غزيرا وقبرا منيرا وحسابا يسيرا وملكا في الفردوس كبيرا وجنة وحريرا وسبحان الله وما أنا من المشركين وصلاة وسلاما دائما يدومان بدوامك ويبقيان ببقائك على سيدنا محمد النبي الأمي حبيب وعلى آله وصحبه رسول الله آمين آمين وبقدرة بسم الله الرحمن الرحيم ارفع قدري وشرح صدري ويسر أمري وارزقني من خيثنا احتسب بفضلك وكرمك وإحسانك يا من هو يا من هو يا من هو وكافى يا من هو وأسألك بجمال العزة وجلال الهيبة وعزة القدرة وجبروت العظمة أن تجعلني من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بأمن الله اللهم إني أسألك بتبوت الربوبية وبعظمة الصمدانية وبسطوة الألوهية والقدرة الوحدانية اللهم إني أسألك أن تفتح علينا فتوح العارفين بجاه الانبياء والمرسلين اللهم نظم أحوالي وحسن أفعالي وخلصني من ألم الفقر والدل وعن البلاء وخلصني من ألم الفقر والذل ومن البلاء والقضاء ومن شر الشيطان اللهم اجعلني من الصبحاء والأغنياء الشاكرين، ويسر الانتظام في أمورنا وتحصيل مرادنا بالخير وبعدنا من الشرور والعصيان وقربنا بالعمل الصالح ونوبر قلبي بأنوار تلك المعارف والعمل الصالح إنك على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعنا والحمد لله رب العالمين